هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم وللله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار يقالون فيها ويكفر عنهم ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات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 إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكت على نفسه وَمَنَّهُ فَبِمَا عَادَ عَلَيْهِ إِلَّا فَسَنُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ الْمُقَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَنْفُسِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ يُرَادَ بِكُمْ ضَرٌّ أَوْ رَادَ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 قل للمخلفين من العراب ستدعون إلى قوم لبأس شديد تقاتلونهم, تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يوتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا ليما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 ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطر مكة من بعد أن اغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوا فما يبلغ محلة ولولا رجال أممنون ونساء أممنات لم تعلمهم أن تطئهم لم تعلمهم أن تطئهم فتصيبكم منهم عرث بغير علم ليدخل الله في رحمته ما يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ليما.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 سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع نخرج شطأه فآذره فاستغلظ, فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما